صوت بوحل تقدم احمد المحيسني من كلمات الاستاذ محمد الحدادي اداره الانتاج منصور المعيقي تم التسجيل والمكسات لدى دروائف ستوديو باشراف وتنفيذ جمال منصور الهندسة الصوتية السيد حسين العرب التوزيع القراني أسامة عابر ولقيت سكينة yana yas yana yas yana yas yana kala habibi alahi khair al bara ya ana habibi نَبِيلَ الْحَرَمِ مَكَّى شَرَّفُونَا عقبهم من الضيافه ضيفونا الله الله لما جبلوا الدعوه من اهل المدينه الله الله عقب شه ومباخر طائفيه الله الله امو زمزم عقب منها زمزميه وعم حسن جاي بدورهم بالتحيه اللهم الله. صلوا على اراعه السكينه اللهم الله. لقاء لقاء لقاء لقاء يحلم يح يا حلو لقاء لقاء لقاء لقاء لقاء يا حلو الممجد حلو السجايا حلو السجايا يا ناس يا ناس صلوا على حبيبي خير على حبيبي الالهي خير يا ناس فاق المباني السمه العذب يمطر غب لي المشاعر عندكم زي المواني المواني ترسى فيها الروح وتلاقي سكينه الله الله نعتمر روح لو جاكم ينفي تخدموه بعيونكم وادعوا وحبي الشرف دايم يخصكم والمعطي ربي من قديم الأجد وانتو حاجزينها بهاء بها بها بها بهاء بهاء بهاء عالم كانه ضوء فرقد عبد المزايا كانه ضوء ni roho سمحوا لنا الكور شرف اهل البساتي واللي في الساح جبا اول جبلته مثلكم في الطيب لا, لا ما لقينا الله الله لكم يا اهل الطبا الله الله او اله صَحَا وفي الصدور الذائبه تعزف ربابه نقا تقائت له على من كان ارمى كمل خطايا على عيني من كان ارمى كمل خطايا <تصفيق> يا ناس يا ناس يا ناس يا على حبيبي الالهي خير البرايا على حبيبي الالهي خير البرايا المعالي فانك متهتم لا ليها اول بس ما ليها اخر اي وصل ويسلم إذا شاف البناير المناير أي زائر يوصل الارض المدينه المدينة للنبي بقلوبكم قدر ومعزه انت معزه ومن كرمكم والندى سويت برزه واجب الجيران تزور الأسد حمزه هي هي بتقولوا لا تقولوا نسينا لا تقولوا لا عطا عطا عطا عطا عطا عطائك له عطا عطائك له عنك سمتين مسها كل الرزايا على القلب صب مسها كل الرزايا اذكر طيبا وتنذين ومحمد فليهنئكم هذا الجوار ويو سعيد شيئان مجدا لحين قبلكم اني لا اعذر فيهما من يحصد في كل شبر ارض تنفعه واحه وبكل اسن في الطي لا حبيب الاله خير البرايا البرايا